117. يقول يا ليتني قدمت لحياتي 118. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 119. ولا يوثق وثاقه أحد 110. يا أيتها النفس المطمئنة 111.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 ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجد فلَقْتَ حَمَلَ العَقْبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَ فَكُرَقَبَ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ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 112. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 113. عليهم نار مؤصدة